وكلام العربي أمر أشنع وخصلة شنعاء إذا كانت شديدة عظيمة قال الشاعر أناس إذا ما أنكر الكلب أهله حموا جارهم من كل شنعاء حموا, حموا جارهم من كل شنعاء مضلعي معناه إذا لبسوا السلاح وتقنعوا به فأنكر الكلب صاحبه منعوا جارهم من أن ينزل به أمر شديد عظيم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 وإني أستغفر الله وأتوب إليه ثانية لأن مثل هذه العبارات لا ينبغي أن تقال حتى لا تلتبس معانيها بمعاني غير لائقة مع أنه أقول إن هناك معنى آخر لكلمة شنع قال الفيومي في المصباح المنير شنع, شنع الشيء بالضم شناعة قبح شنع الشيء بالضم قبح فهو شنيع والجمع شنوع مثل بريد وبرد وشنعت عليه الأمر نسبته إلى الشناعة وهذا المعنى غير الصحيح فإني راجع عن هذه الكلمة وإن كنت لم أقصدها فأستغفر الله وأتوب إليه مرة أخرى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه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 قال وحدثني يحيا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح فتت... الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه ما دون ذلك قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال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 وتكبيره الركوع حتى صلى ركعه ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيره الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعه الثانية قال يبتدي صلاته قال يبتدي صلاته احب الي قال يبتدي صلاته احب الي ولو سها مع الامام عن تكبيره الافتتاح وكبر في الركوع الاول رأيت ذلك مجزيا عنه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 هذا الحديث الذي صدر به الإمام مالك رحمه الله هذا الباب وباب افتتاح الصلاة ذكر فيه إسناده عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام المعروف المتوفى سنة خمسين وعشرين عن سالم ابن عبد الله وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهذا الإسناد هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد رحمه الله فالإمام أحمد يعتبر هذا الإسناد مالك عن ابن شهاد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر يعتبره أصح الأسانيد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 الركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع هذا الوارد في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الامام مالك ورواه بهذا ال... ال... بهذه الزيادة رواه جمع هائل من اصحاب ابن شهاد اعلموا يا اخواني ان حديث رفع الايدي عند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 في رواية هذا الحديث وهو حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه لكن نقول إن الغلفاء الأربعة ومعهم العشرة قدر وغير هذا الحديث واجتمعوا عليه كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحديث المسح على الخفين فانه رواه اكثر من 60 صحابيا او اكثر من أكثر من صحابيا منهم الخلفاء الاربعه والعشرة المبشرون بالجنه الحاصل أن هذا الحديث روي بل صح ذكر رفع اليدين في الركوع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 أنا أخفط بالعقل لكي لا يتخطف كما أن تكون تذهب معجوزة و لا يصنعها في السيارة لكي لا يخلحها فالذي سيرقدني أن أدقلوا ذلك بشوية لكي لا يتخلح لا تركوه يا إخواني لا تركوه لا تركوه لا تركوه الله المستعاني لا تركوه بعد العيشة ولا بعد الفجر ولا بعد الضار المغرب أراكم شربتوا قهوتكم و أراكم عليكم هذه مسائل أخواني مهمة أرجو أن تنتبهوا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 قال محمد بن عبد الحكم وانقم من ثلميذ الامام مالك قال محمد بن عبد الحكم لم يروي احد عن مالك مثل رواية بن القاسم لم يروي احد عن مالك مثل رواية بن القاسم بئذ يتبين ان رواية بن القاسم في رفع الايدي انما هي مخالفة لجميع روايات اصحاب مالك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 فالأليق بهذا الإمام أن يكون متبعا لما يرويه أن يكون متبعا لما يرويه وفي هذا الحديث مسألتان المسألة الأولى قال الإمام بن المنذر رحمه الله لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة لا يوجد خلاف عند أهل العلم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 وتعلمون أن هناك حديثا يطلق عليه علماء الفقه علماء الحديث عموما حديث المسيء صلاته وهو أن رجلا دخل المسجد فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي نرجع للسيارة الله مستحب السيارة من نوع ياريس خضراء أمام المخبزة ضروري تحرق له مع الخفز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 أن يجتهد في تطبيق هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها واحدة واحدة أولا ليستحذر القلب كما ذكرنا وليحفظ السنة والحفاظ على السنة مهم وثانيا فيه تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما دام أنه ثبت عنه فعل هذه الثلاثة فإن هذا يدل على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 وحاذا بهما شحمة أذنيه قال إذا رفع كفيه إلى جهة المنكب فإن الأصابع تصل إلى الشحمتين ونقول هذا من التكلف بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه واليدان هم هاتان كلها هذه هي اليد كلها وهذه اليد كلها فمرة رفعها حذوى منكبيه ومرة رفعها حذوى شحمة أذنيه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 سمحوا لي أنه لازم, لازم النوض بصحكي النوض هذه المشكلة هذا يريد ما يسمعش فإن شاء الله نجيبه هذا ما عليش أحتاج إلى القيام لأنه جاي إن شاء الله وقت نقول لنقوم بزات للتمثيل بهذه الأحكام فيفعل كثير من الناس ماذا يفعل يقوم ويقول هكذا هذا خطأ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 وأنا رأيت الكثير منهم في بلاد الخليج هذا اللي عندهم كرشهم كبير الله يبارك ها ومكركر القندرة يقوم هكذا ويرفع يدي هكذا ويقول الله الله مزيد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 لماذا لا نستقبل الله تعالى هكذا كما يفعل الرافضة كما يفعل الإباضية ونقول الله أكبر من غير أن نرفع قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله رفع اليدين في الصلاة عند الافتتاح وغيره رفع اليدين عند الصلاة وعند غيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله تعالى واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم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 طبعا لقلة علمي لا لسعة اطلاع تلا تظنوا بأنني واسع للطلاع لم أطلع عليها فيما اطلعت كثير من العوام إذا أراد أن يكبر استقبل بوجه يديه جهة ظهره يقول هكذا شوف يقول هكذا. الله أكبر بعد عود يتدور عنك شفتوها هذا حاجة ويشفالها كانوا يديرها ناس الزمان تعبكري كانوا يديرها إن شاء الله كانوا حارصين لأنه كانوا يعتقدوا بأنني طرحت الدنيا وأقبلت على الله هذا المعنى يعني الدنيا هاي لي كرميتها مور ظهري وإني مقبل على الله هذا المعنى هو معنى جيد لولا أنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا لأننا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 فيرفع يديه فوق المنكبين دائماً يجعل هذه الإبهامين جهة الشحمة هنا ويرفع يديه هكذا ويكبر وهذا خطأ أيضاً بل المسلم ينبغي أن يرفع يديه بهذه الكيفية حذو المنكبين أو هكذا ليس شرط هكذا بعض الإخوة شغل رح, يدير رح يشد هذيك رابار فيكس هذي تعال تعال هذيك لي نفقوا بها سدر في الرياضة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 هذا رواية الأفرم عنه أن رفع الأيدي يكون في كل خفض ورفع يعني في كل خفض ورفع كان يرى رفع الأيدي عند السجود وصح هذا الرفع عن أنس وقال الشيخ الألباني بأن هذا الرفع أيضا ثبت عن عبد الله بن عمر لكما قلته سابقا وثبت عن نافع وطاوز والحسن البصري وابن سيرين وخلق كثيرون روى ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد صحيحة وهذا الحديث فيه فوائد فائدة الأولى في الحديث مشروعية رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبه قال أكثر أهل العلم وبه قال أكثر أهل العلم وحكاه بن وهب وأبو مصعب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 لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك في السجود وقد صح بذلك الحديث عند الإمام البخاري ومسلم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب عن علي بن الحسين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 لأنه يتضمن الرياء وهو شرك أصغر وأما قول عبد الرحمن, أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم أقول لأخواني قول أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان يصلي لهم معنى أنه كان يصلي لهم لا شك أن صلاة أبي هريرة كانت رأساً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 وقال لتأخذوا عني مناسككم فإن معنى قوله كان يصلي لهم أن يصلي فيسمعهم القراءة ويسمعهم التكبير ويعرفهم بأفعال الصلاة هذا معنى قوله كان يصلي لهم وليس فيه معنى سيئا قال فيكبر كل ما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال هذا أبو هريرة بأنه انتشر في ذلك الوقت خفض الناس أصواتهم بالتكبير حتى قيل إن بعض الناس هجر التكبير عند الانتقال فكانت صحابة يرفعون التكبير ويرفعون صوتهم بالتكبير في كل خفض ورفع هذا إذا كان المصل إماما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 بدأت بهذا السؤال لأنه مهمة هناك داعية ووالله إنه ليس بداعية هذا الذي سمناه قال هناك داعية يأتي في قناة النهار يسمى شمس الدين وهو يطعن في السنة وعندما نحذر الناس منه يقول الناس لماذا لا يحذر منه المشايخة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 وينطوي على خبيئة سوء وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهديه أو أن يأخذه أخذ عزيز مقتدف لأن شره تمادى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 إياكم أن تستمع إليه نساءكم في البيوت لأن عموم النساء تستميلهم الحكايات وهو خبير بالحكايات وفذلكت الحكايات والكذب الصريح فإنه والله كذاب أشر والله المستعان ولا أزيد على هذا حتى ما نروح بعيده فلنزيد الروح روح بعيد بعيد اللهم مستعان قال نسمع كثيرا من الناس يسمون الله تعالى قبل التكبير فهل ورد شيء من السنة هذا سؤال جيد سؤال جيد كثير من الناس إذا وقف في الصلاة يقول بسم الله الله أكبر أما التسمية عند الصلاة فإنها بدعة محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم أن لا يأتي بها بل يقف وقف يذكر الله تعالى الذكر المشروع أو يدعو الله تعالى من غير أن يرفع يديه لأن رفع اليدين بعد الإقامة غير ثابت أيضا ويكبر مباشرة فيقول الله أكبر ويصلي ولا يقول بسم الله قال هل يبقى الوجوب قائما على المسلم حضور صلاة الجماعة مع العلم أن المسجد بعيد عنه وهو وما هو الضابط لتحديد المسافة التي تجب فيها صلاة الجماعة هذا سؤال مهم أيضا ذكرنا بأن صلاة الجماعة واجبة وأن كل من سمع النداء فإنه يجب عليه أن يحضر لكن ربما يكون الرجل بعيدا عن المسجد وليس بينه وبين المسجد بنايات فيصله الأذان وهو بعيد عنه جدا فما الحكم هل يجيب أم لا يجيب الجواب نقول إن الظابط في هذا لأنه زمان كانوا يذنب الصوت, الصوت المجرد الآن جاءت مكبرات الصوت هذه فصار الصوت يعني يمتد مسافات بعيدة فما الضابط في هذا اسمعوا جيدا الضابط أنه إذا أذن المؤذن وتوضأت ثم جئت تمشي إلى المسجد وتعلم أنك تدرك الصلاة فإنه يجب عليك الإجابة أما إن علمت أنك إذا سمعت الأذان وتجهزت للصلاة توضعت ثم خرجت تمشي وتعلم أنك بهذا لا تدرك الصلاة أصلا فإن الجماعة لا تجب عليك في هذه الحالة ويشرع لك أن تأتيها حتى تحصل على الأجل فهمي يا أخواني صح. سؤال قال صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر جائزة وأقول صلاة النافلة مطلقا ولو لم تكن ذات سبب فإنها جائزة بعد العصر مباشرة ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا صارت صفراء حرم أو حرمت النافلة المطلقة وتبقى النافلة المقيدة اللي عندها سبب إلا عند إرادة الشمس للغروب عندما تريد الشمس أن تتضيف للغروب إذا أرادت أن تسقط في هذه الحالة أنا لا أرى جواز الصلاة مطلقة إلا الفارضة أما غيرها ذات سبب أو غير ذات سبب فإني لا أرى جواز أن يصلي المسلم إذا تضيفت الشمس للغروب تقولون لماذا أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع بأن الشمس يسجد لها عبادها فنهانا أن نسجد في ذلك الوقت نظيره صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عندما كان مريضا وصلاة الناس بعده أو وراءه قياما فأمرهم بالجلوس وقال لقد كدتم أن تفعلوا فعلا أهل فارس والروم مع ملوكهم مع أن القيام للصلاة واجب لكن لما كان في ذلك مشابهة للكفار والمشركين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم كذلكم هذه الصلاة في وقت الغروب فإنه وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يركع ركعتين فإن هذا يخرج من هذا الوقت بالذات والله تعالى أعلم والمسألة فيها خلاف كبير ولا ينبغي أن يشنع أحدكم على الآخر نكتفي بهذا بهذه الأسئلة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه